ان مكننا لهم في الارض واتيناه من كل شيء سببا فادفع سبب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 فيهم 119. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا 110. وأما 118. لصارحا فله جزاء للحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا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 فَإِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْلِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِ مَا قَوْمٌ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَلِكَ الْقَرْنَ إِنَّنَا يَأْجُوجَ وَمَأْكِسَ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 بِخَيْرٍ فَأَعِيدُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا تَوَابَأَ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَادِرًا فُخُذُوهُ إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا